وعلى الله عليه وسلم تستطيعون الكثير رسولنا رعا فهذا المجلس المجلس, المجلس الفقه والتي تتضاف فيها فقه البيوعي من كتاب تمام منها وهذا المجلس السادس ونزلنا في ذكر البيوع المحرمة وانتهينا من الاسم الأول منها وهو البيوع المحرمة لأن الشرع لم يعتبرها مالاً يباع أو متجر فيه وثانياً المحرمات بسبب الغرب هناك بيوع محرمة لما فيها من الغرب والغرب بمعنى الجهد بمعنى الجهد قال عن أبو غريرة رضي الله عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصار وعن بيع الغرر والحديث رأوه قال الغرر هو الجهد والخطر والغرر الخداع والإقماع بالباطر إذن بيع الغرر هو كل بيع احتوى على جهاله احتوى على جهاله sòa jahalat el-sel'a o الثمن el-themen o jahalat el-themen o fàbubre en la fàbubre en la fàbubre انا عندي على 601 دوني عنوان ايه لان خلصنا الكلام ده عن عن بيع الشنور بيع الكلب وبيع عشب الفحل, الفحل كل دي اتكلمنا عنها المره الثانيه وبيع الكلب اتكلمنا عنه انت اللي جاي متاخر عشان ورشه النهارده ورشه لا يا شيخ المره انا كاتب اصلا كاتب هنا ان كاتب تفضل تفضل الدرس الخامس كان من اول النهي عن بيع الايه الصنور وجبنا معاه عدنا معاه ثاني بيع الكلب صح صح قلنا العسب او عسيب الفحم اتكلمنا عنه بالتفصيل يراجع يبقى الوقت كل ايه هو الغرر ايه معنى الغرر ها. ايه معنى الغرر الجاهل اما جاهل في السلعة لما جاهل في السمع او ان هذا البيع تضمن مخاطرة او قمارة يبقى دي اسمه بيعك الغرر طبعا في انواع تحته هتندرج الان قال الخطابي اصل الغرر ما طوي عنك علمه ما طوي عنك ايه علمه اللي انت تجهله وخفي عليك باطنه وسره وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر إما أن أنت ما تضرش تسلمه وإما أن أنت ما انتش تعلمه زي ما قلنا بكده وضربنا مثال واحد قال لك إيه أبيع لك ما في هذا الكيس بعشرة جنيهات ويمسك لك كيس كده فيه طيب ما الكيس ده جيس يكون في وراء يجي يقول فطراط خلاص او يقول لك اشتري مني هذا الكيس بما في جيبك من مال بلد مش في جيبك من مال. ممكن يكون اقل ممكن يكون اكثر من هذا الايه السعر فده اسمه ضيع غره جه ان انت تجهل أو أن أنت ما تقدرش تسلم السلعة وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء إحنا تكلمنا بك على المسألة دية قلنا المقصود الماء الكثير الماء الإيه؟ الكثير أما إذا بيع السمك في الماء القليل وكان معلوماً فلا بأس زي اللي بجعه الأرميت زي اللي بحطه السمك في الماء عشان يبضل صاحبه فحوط فحوط مثلا واضح في هذا لبس لكن المقصود البيع باسمك بي منع بيع السمك في الماء اذا كان الماء كثير والسمك غير معلوم السمك غير معلوم قال او طيرا في الهواء بيع طير في طير في الهواء غير ما يقدرش يمسكه او لؤلؤ في البحر يقول له أبيع لك اللؤلو الأصطاده النهارة أو بعت لك اللؤلو الذي سأصطاده اليابت تعرفت الصدر ومشي أصطاده خلاص او عبدا آبقا يقول له أنا على العبد بتاعي هرب وطفش بعته لك بمئة دينار طيب ماشي ما هو ممكن يجيب العبد ممكن ما يجيبوش هو قد يأتي به ممكن يرتدي ورح يدور عليه جيب لكن لأن هذا فيه مخاطرة فيه إيه؟ مخاطرة قد يأتي به وقد ايه لا يأتي به أو جملاً شارداً يقول له الجمل بتاع طفش أنا هبيعولك بخلصمية جنيه ممكن فعل الرجل يدور على الجمل ويجيبه ممكن إيه ما يقدرش يجيب يبقى إما غانب لإما لأ غالب أو ثوباً في جراب لم يره ولم يرشره يقول له أبيعلك السوب اللي في الكزة اللي ما يقول عليه في الكزة غير ما يشوفه ولا يعرف خمته ولا يعرف أي حاجة. قال ولم ينشوه أو طعاماً في بيت لم يفتحه طعام في بيت لم يفتحه لكن إفر واحد يقول لك طيب بيع المعلمات العلم المأفولة المتبرشم هذا لماس به لأن هذا عرفاً مما جرد به العادل مما جرد به العادل وإذا كان فاسداً فعندك خيار العين يعني إفر واحد يقول لك لقد اخذت العلم وطلعت مع من جيوب عندك حاجه في الشرع هيجي لنا بالتفصيل باب الخيار ومنه اختار اسمه خيار الايه العيب طالما ان دي مش انت اللي افسدتها لا هي موجوده عند الشخص وهي باظت عنده اصلا لسوء الحفظ او او لتاريخ الصلاحيه انتهى فانت بترجعها عليه وبتاخد ايه هاه سلعه أخرى بما يسمى بخيار العيب خيار الايه العيب قال او ولد لم يولد يقول له أنها بيع لك البطن الثانية للبقرة بتاعتي طيب أنت ضمن أصلاً تيجي بطن أولى لما تبع له البطن الثاني واضح فهذا بيع اسمه بيع إيه غرر حاجة مجهولة أو ثمرت شجر لم تثمر شجر إيه إيه وده هيجي برضه في باب التفصيل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لأنك مش عايفة تثمر ولا مش هتثمر قال نحوها من الظهور التي لا تعلم كل ذي يدخل فيها الغرر ولا يدري هل تكون أم لا فإن البيع فيها مفسوخ ليه؟ لأنه اسمه غرر اسمه جهالة إما الحاجة دي تحصل أو إما إيه؟ ما تحصل ملاحظات بيع الغرر حرام وطبع الوابيع فاسد بيع إيه؟ فاسد ويدخل تحته أبواب كثيرة فهو أصل من بصول كتابه ويعدع الغرر بيبدالك تحته حاجات كثيرة في هذا الباب محرمة هنجيبها الوقت اثنين إذا كان الغرر يسيراً تدعو إليه الحاجة أو يتسامح الناس بمثله فلا يؤثر ذلك في البيت ومن أمثلة ذلك الجهالة بأساس الدار المباعد أنت رح تشتري بيه عبارة انت بتاخد الورق بتاعها وبتشوف مساحتها وبتشوف الحدود بتاعتها وخلاص على كده ولا بتنزل تحت بتفخر وتشوف الاساس اللي معموله بايه فهمت الكلام؟ واضح الكلام؟ طالما ان البيت قدامك جيد والخبراء قالوا لك انه ضيف والكلام ده خلاص الشرط ان انت تعرف ايه؟ ها كان محطوط في ايه ولا معمول في ايه؟ فبيع الدار بدون معرفه ايه؟ ها هذه الايه؟ اساس, أساس ومنها بيع الجبه المحشوة وإن لم يرى الحشو الجبة زي العباية أو ده ليبقى فايا حشو إيه من الداخل فإنت بتشتري الجبة بديدفع ثمانها من الشرط أن تشوف الليه الحشو الليل اللي داخلها وما تقولوش إيه أبطع لكي دي أما شوف الحشو بتاعه إيه لا أنت تشتريها كما هي وإلا لو الكلام ده حصل فسد في بيوع الناس في مسألة الملابس مسألة ليه الملابس كذلك ومنها جوازوا إجارة الضار شهراً علماً بأن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً واحد ما الشط بالشرط ضرباء ممكن ما أجر سيارة ما أجر من واحد حاجة لمدة شهر الشهر ممكن يكون 29 يوم ممكن يبقى 30 يوم ممكن يبقى 31, ممكن يبقى 31 لو بيأجر بالميلاد لو بيأجر بالميلاد ثلاثة إن كانت له بركة فيها سمك يمكن الصياد والماء رقيق لا يمنع مشاهدته صح البيع نحن بيع السمك في الماء إذا كان الماء ايه كثير والسمك غير معلوم فيه لكن السمك معلوم فيه لا بأس بذلك صح بيع لأن هذا ليس غررا حيث إن السمك مشاهد معلوم أربعة العلة في تحليل بيع الغرر أنه أكل مال بالباطل ولأن البيع فيه معنى القمار والميسر يعني القمار والميسر يعني الشخص اللي اشترى الحاجة المجهولة دي إما يبقى غالم وإما يبقى غالم واضح يعني هو الوقت لو في جمل شارد لو في جمل ضال جمل يرب من صحب الجمل دي مثلاً تمنه عشر تلاف جنيه ده الكلام دي لو الجمل موجود فالجمل مش موجود فصحبه هي ايه هي نزل سعره حاجة الطفشان ده هو مش أصر مش عارف يجيبه فيقول له خلاص يا عمي أنا أديكي جمل بتاعيه بألفين جنيه الجمل موجود أو ليس موجود ليس موجود هرباء لا صاحبه عليه عارف يجيبه ولا المشترى عارف يجيبه قال له خلاص يا عم خود الألفين جنيه وأنا خلاص خدت الجمل هيحصل حاجة من اثنين إما أن الرجل يشترى الجمل بألفين جنيه ده يبحث عن الجمل أحسن من صاحبه ويقدر يجيب الجمل يبقى الوقت إيه اللي حصل؟ صاحبه اللي قصر صح؟ يبقى بدأ المكان 8000 10.000 خدوا ب1000 أو العكس أن هو الثاني يعود يدور عليه ما يلاهوش يبقى ضاع عليه كام الـ 2000 جديد يبقى دي في غرض في جهالة وحاجة زي دي ممكن تحصل بها خصومات بين الناس يحصل بها حق يلاقي الجامل يقول له أنا عايز الجامل بتاعه يقول له عم أنت بعتقول يقول له اللي بعتقول لك لأنه أبتشعرف أجيب عم أن اللي جيبتوا أنا أحقيه والشكل وعمسكوا بوقت فلذلك الشرع يحسم النزاع ويسد الأبواب التي تؤدي إلى التنازع وإلى الخصومات إلى التنازع وإلى الخصومات يبقى إذن أي بيع غرب في جهالة يؤدي إلى المنازعة يؤدي إلى المخاصمة بين الناس بعضهم بعضا في هذه الحالة منع منه الأشخاص يشب نعي السنة مثل مثل مثلا مثلا عامله مثلا البياع بيبيعها بثمن بعد كده البياع عنده اللي بيذاكر التسعير دي. يعني مش فاهم مثلا عربيه مثلا ب مثل 50 مثلا البياع بيقول للمشتري قال لهم العربيه تسعير السعر بيجي بعد وياخد الدوكاس ويبيعها يعني هم بيدفعوا ازاي يعني مش بقى ثاني يوم ما ما في يعني قال لهمش على لو 10 مثلا بنقول له 10 يقول على ثلاثه اه هو بيبيع لهم م. م. بعد كده ثاني يوم هي يعملوا فإن ممكن يتسلط مم. لا دية يت الوقت لو إن الوقت دي غير ملزم يعني أخذ السلعة وبعد كده يبين الثمن بعد ذلك واضح الله يجب يبين وقت ما هو مش وقتها لكن بعدها لو إن هذا من ناحية العرف ليس فيه ضرر ولا جهالة واخد بالك إنه يقول لك خد حسبك بكرا حسبك في الكلام دي بكرا ودي مش من السلع البناها عند إياه عن فإذا كانت بالطراءة دي كانت بالطراءة دي قتلى بأس لكن في حاجات بيمنع الكلام ده فيها يمنع عايزك لكن معروف ان هو كيلو واضح طبعا. ومعروف ان الرينج بتاعها من كذا لكذا معروف اه معروف الكلام معروف ان ان هي كام كيلو البوشه دي في خم... حدود كام والسعر بتاعها من النطاق كذا لكذا وبعد كده بيحسب مش كده. مش... دي سلعه في ذمته قلت انواع الهرم اما بسبب جهاله او كون بيع معدوماً ليس موجود أصلاً أو ليس مقدوراً على تسلمك مقدرش إيه؟ يجيبه بدأ يذكر بعض الأنواع بقى. طبعا في أسامي المرضى نسمعها غريبة شوية منها بيوع معروفة ومنها بيوع غير معروفة فبرضو أنت عندك إلمان بالشيء أن الأسامي ديك موجودة وموجودة في بعض الأماكن أول حداً نهي عن بيع الحصار وهو نوع من الغرب واختلف فيه تفسير يعني بيع الحصار فقيل هو أن يقول ارمي بهذه الحصار فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا يقول له كده الزلطة دي أو الكورة دي ويهدفها على أي طائم من اللي قدامك الطائم اللي تنزل عليك كورة هده لك بعشرة جميع هيدوله ب100 جنيه هذا بيع غرض ليه لان ممكن الكره تنزل على حاجه ب جنيه على حاجه ب10 جنيه هيبيعها له بكام ب جنيه ممكن تنزل على حاجه ب200 جنيه هيدوله اياه بايه ب100 جنيه فاحسب التلج ينزل مثلا الكره على حاجه ب100 جنيه بيقول له دي دي ده مش 10 جنيه بيقول له خلاص مش متفقين إن الحاجة اللي قدامك ده هي هتنزل عليك فورة أو الزلطة أو الحصاة يبقى الحاجة دي لك بمئة جنيه واضح؟ دي هيصل بتنازل ودي فيه جهالة وفي غرر إنه ما يعرفش السلعة دي هي السلع تشكلها فقال لك ديه النوع الأول اره بهذه الحصافة على أي ثوب وقعت فولك بكذا وقيله هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة دي بقى في الأراض يقول له سكين الطوبة دي واحدة وعلى المسافة اللي جات فقال حصاء هبعلك الحاجة دي مساء بمئة ألف جنان طيب ممكن الحصادية يكون الثاني عزب وضعيف ما يجيب شجل حاجة بعشرين ألف جنان فدي فيها ايه؟ فيها غرر لا لابد عزت به حتة الأرض تقول له نابعلك الحتة دي كذا متر في المكان الفلاني بكذا ووضح الكلام لكن تترم حصاه وحسب ما تطلع هتدفع مئة ألف لا ممكن ما تسويش مئة ألف وقيل هو أن يقبض على كف من حصاه ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المباع أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاه ويقول لي بكل حصات ذرة يقوم مشتري منه حاجة ويقوم ما سكيبش تظلت ويقول له أنا أشتري منك الحاجة بهية بعدد الظلط اللي في إيد جنهات في إيده مثلا عشرين ظلطة يبقى عشرين جنهة مثلا دي اعتبر غرض ليه لإن لابد أن يكون معلوما يبقى عارف دوة قد إيه وده إيه ها قد إيه ديت عنده يتمامل إيه طيب واحد إذا يكون محسن بقول مثلا طيب ما دلوقتي الثمن مش معروف ثمن موجب مش معروف لكن هو عندما سياتيه في الغد ده اولا كانه اخذ سلعه أو أخذ اخذ سلعه اجل بشرط الاجل يكون من ازيد منها فبس يكون معروف الرنج بتاعها قد ايه معروف الايه الثمن بتاعها متفق عليه عرفا الان قد واضح معترف بيه او متفق عليه عرفا بكام لكن إنه أشيء مجهول سواء اللي خده أو اللي يدفعه هذا لا دوس وإبدأ ما يزود عليه أو مقص منه الكلام ده كله لا الكلام ده يكون عرفاً معروف بينه وبين الـ وبين إلا دبع الحصة طبعاً التعريف الأول والثاني هو دل عليه أكثر العلماء التعريف الأول والثاني دل عليه أكثر العلماء قال للثاني حاجة لهي عن بيع الملامسة والمنابذة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيت يعني إبقى الملامسة قال لك الملامسة أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه يعني يجعل النمس مكان النظر أو مكان البصر والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا طراب ومعنى ينبذ أن يخرج ويبرز فهذا البيع بهذه الصورة لا يصح لما فيه من الجهار لأنه يضحص بسببه المنازع في معايبه ثانية ما ذكراش عندك وقد ذكر العمال معنى المنابذة والمنابذة الصورة الأخرى غير ما تقدم في الحديث زي إيه مثلا أن يقول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذب أي ثوب تلمسه في الذكان أو في الطأم المحتوط ده أو في الطأم المحتوطة دي هتدولك بخمسين جنيه أي طأم هتلمسه مجرد من المسه بخمسين طام وجاز يكون الثوب دي بمية جنيه جهز يكون بعشرة جنيه فتحصل المنازعة لا لابد يكون معروقة السودة بكام بي دي بمي جنيه دي بكام بخمسين جنيه دي بكام بكذا يلمسه بقى يشوف أمشيته كلام ده كله يبدأ يساوم عليه فقد يلمس ثوبا بمئة أو يلمس يلمس ثوبا بعشر فلحصول هذه الجهالة وهذا الغرر يحصل به التنازع وهو يشبه القمار. وإن لم يكن من القمر هذه كلمة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى سورة ثالثة أو رابعة ومنها أن يقول بعتك فإذا نبثته إليك انقطع الخيار ولزم البيع يعني يقول له خذ السوب دول وينطبق معه مثلا بحبسين جلي أو خذ السلعة هذه بحبسين جلي وإذا أعطت طولك تاني أو خدت طولي منك تاني أو أسكت بإيدي بأخراس كده تم البيع وملكش خيار اللي انت ترجع فطبعا لا يجوز لي لأنه ينافي خيار المجلس التطول ما انت قاعد في المجلس البيعان بالخيار ما لم يهد يتفرق مش تقول لي لما امسكوا وامسكوا منك تاني بأخراس كده اللي تمت لا مش حاجة تسمعك كده لا لما اخدني السلعة وامشي بقى خلاص يبكينا البعية تمت فعلا البعية عن بالخيار ما لما تطرق لكن طول ما نحن نغافر مع بعض ممكن نساوم على السنعة أقول لك لا دي مش اشتناب كذلك طب دي مش عجباني حتى الحاجة تاني وساوم عليه لكن طول لك ما تلمست الحاجة دي يبقى خلاص دي بتاعتك لا هذا فيه غرر وفيه جهالة وفيه ضيق على الناس دي صورة الملامسة والملامسة طبعا التعريف الأولاني هو دي اللي برضو عليه أكثر السائل اللي هو أنفس الرجل الثوج الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلل طبعا دي برضو لإزالة المنازعات عشان ما يجيش يقول له إيه انت عطتني الحاجة من غير ما أشوفه من غير ما أتروى فيه كان الجو كان الكهربة أطعب طب يا عم حد نفسك راح يقوم الكهربة أطعب واضح تنتظر لما تنظر له السوق لكن انت تلمسه بايدك كده وخلاص من غير ما تشوفه غير ما تشوفه قدامك وتنظر اليه وتتامله طبعا في الأشياء التي تلمس أو تنظر لان زي ما ان البيع يدخل فيه ما يشم ما يضاق واخد بالك ما يرى على حسب نوع الايه على حسب نوع الايه نوع السمك على حسب نوع تقول لي طب ما في حاجات بتبقى بتبرشمها هل البائع ملزم يفك البرشام؟ لا مش ملزم بس ملزم بإيه؟ إذا كان فاعب ها؟ يرجع إذا كان فاعب إيه؟ ها؟ يرجع لكن إنت مثلا خدت الحاجة ديت وطعمها معجبكش مش ملزم بقى لأنها مدخلتش مزاك في الطعم تقول له رجعلي بس الحاجة دي لأن فتحتها معجبنيش طعمها معجبكش طعمها إذا كانت فزة نعم اما اذا كان ايدكش طعام لانك ما استسغطهاش لشيء اخر لكن الشيء قدامك انت وانت ان انت بتشتري علبه كذب تشتري كيس كذب انت عارف قال النهي عن المجابله النهي عن المجابله وبعاه المحاقله وهتيجي دلوقتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجابله والمحاقله إيه بقى المزابنة؟ المزابنة بيع الطمر بالطمر على روس النخ بيع الطمر بالطمر على روس الإيه؟ يعني فيه طمر على النخ وطمر في شواء فيبع ديب ده ابن عمر المزابنة فقال هي أن يبيع ثمر حائطه يعني البستاد بطمر كيلا إن كانت نخلا أو زبيب إن كانت كرما اللي هو العنب أو حمطة إن كانت زرعا يبيع الطمر بالطمر قلت ومعنى ما تقدم أنهم يقدرون الطمر الذي نخ على النخ دون أن يقطع فيقدرونه ويبيعونها بناء على هذا التقدير بطمر عند المشتري بالكيف فهذا البيع بهذه الصورة لا يجوز ولم يرخص في هذا الصريع إلا العراية للحاجة وسيأتي تفصيل العراية فيما بعد يبقى الأصل أنه لا يباع الطمر على النخل بطمر مكين وحتى بالك لما فيه من الغرر وحتى إذا كان كذلك فبيع هذا الطمر واشتري هذا الطمر تبيع الطمر دي وتشتري الطمر ده. كما سات إن شاء الله في باب الربا يبقى ليه ربا لان دي ال... في اصناف اسمها الاصناف الربويه السته ويدخل فيها الذهب وده برده هيجي لنا فتوى النهارده للشيخ مصطفى اللي مساله تبديل الذهب بالذهب الذهب يعني يعني من الحاجات اللي في السوق الان دي اللي في الباترينه مع الذهب اللي الشيت جات بيعه فتيجي مثلا تقول لي ابتدي الذهب دي تقول له انا عايزه اللي بره ايه في الباترينه يوزن هذه وهي جايبة غيوشة معاه أو جايبة حلق أو جايبة خاتف فيوزن الغيوشة تطلع مثلا خمسة جرام أو عشرة جرام وهي مثلا جايبة غيوشة فتقوم عمل ايه وزنة دي وزنة دية وتقوم دفعانه الفارق فهي لوقت دهب بعد ذهب بدهب ودفعت ال الفارق هذا ربا ومال إيه الصح الصح النهية في بيع الأديمة اللي معاه توزن الأديمة ويشتريها صاحب الدهب منه صاحب المحل الدهب منه وبعد ما يشتري منها ويديها فلوسها تقول له أنا عايز الرجوش اللي في الباتلينة داي يقوم وزنها ويطلع مثلا الفرق بينهم 200 جنيه أو 500 جنيه تقوم حطها على الفلوس اللي خدتها 500 جنيه واخد بالك وعطيهم للباق ويقول لك طب ما دي زي دي نأدي بازي دي, دي؟, دي ربا والصورة الثانيه هي السنه اللي وردت فيه الشرع يفصل بس لو ماسكها لكن تدفع الفرق له الكلام ده في ايه في اللي بيسموها الاصناف الربويه اللي هتيجي لنا في لكن واحد عايز يبدل محمول بمحمول مفيش مشكله المحمول ده خده ده اهو والفرق بينهم 200 جنيه خد ال 200 خلاص اي سلعة أخرى اخرى بي او اي سلعه مفيش مشكله يعني تبديل سلعه بسلعه مع دفع الفرق جائز إلا في الاصناف الايه الربويه ومنها الطمر ومنها التمر ومنها الملح والزبيب الى اخره يعني جينا احنا مش عايزين برده نزيد احنا مش هنخش ايه من باب لباب احنا دلوقتي يعني بنشرح حاجه بحاجه من باب تفتيح الاسهم يعني الشرع الشيخ دلوقتي يعني الاباح كل الأصناف ولم يحدد او يقيد الا في ست اصناف الا في ست إلا في الست اصناف فيه حاجة اسمها العلّة في اختلاف العلّة في اختلاف الجنس يعني دي بقى طويل عشان ما نخشش في الوقت خلاص كده عشان ما نخشش في الوقت لكن مبدئية إذا اشتريت حاجة من دي من عندي البقاء بالفلوس يجوز ان انت ايه تبقية يعني واحد بشتري كسين مالك وقال له اجيب لك الفلوس من ليه ليه؟ لأن الجنس مختلف الفلوس غير المال وابحة هيتها دي إذا اختلفت الأجناس عشان ماذا ما حدش افتكر إن لأن بيع الدهب حرام بالت فيفتكر بقى ان الملح والحاجات دي ايه زي لا الملح مطعوم الحاجات دي مطعومات لكن الذهب مع الفلوس ايه ها الاثنين ايه زي بعض فبرضه عشان ما ندخلش ان الباب ده باب واسع جدا في مس... وهل يقتصر على السته بس ولا ينقص حاجه ثانيه على السته دي برضه فيها اختلاف بين العلماء هنشكره بالتفصيل النهي يبقى النهي عن المزابنة إيه المزابنة؟ إنه طمر في شولة وطمر عن ناخل فيبيع الطمر اللي عن ناخل بالطمر اللي في الشولة وهذا دوة منهي عنه إيه المحاقلة طبعا الحديث السابق هنا عن المزابنة والمحاقلة يعني إيه المحاقلة؟ قال يقول في هذا النوع ما يسمى بيع المحاقلة وجاء فيه تفسيره وأن يبيع الحق لا. الحب في سلموله بكيل من الطعام معلوم وهو بهذا التعريف يشبه المزابنة السابقة لكنه خاص بالزرع يبقى المزابنة خاص بالطمر بالنخيل المحاقلة خاص بالحبوب خاص بالحبوب يقول له أبيعلك الرز اللي عندي في الشكائب بالرز اللي يطلع من, من الأرض بتاعتك الله أصلي بذي خص بالحبوب و... بعضهم بأن يؤجر الأرض ببعض ما ينبت منه وتسمى هذه المعاملة أيضا بالمخابرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وهي بهذا التعريف لها حالتات الأولى أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها مشاعن كأن يؤجره محصول فهذا النوع جائس هذا النوع إيه؟ جائس قال الثاني أن يؤجرها ببعض المحصول من مكان معين من الأرض مثل أن يقول له سأؤجرك هذه الأرض بربعها في القصم الغربي أو الشرقي أو القريب من الماء فهذا لا يجوز ما فيه من الغرب ولوقوع المنزعات أنت بتحديده الحتة دي الحتة دي جايزة صلاحك جايزة ما يطلعش منك يبراي الأعجز يزرعلك على الفضي أنت تيجي تقول له بقى مثلا أنت أولت له جزء الشرق الجزء الشرق الأرض طلعت زي الفل إلا الحتة دي ما طلعش أو أصابتها أي حاجة فييجي بقى صاحب الأرض يقول له, يقول له خلاص ما انت مشيحنا من التفين انت تأخذ الحتة دي فالحتة دي ما طلعيتش يقول له طب ماشي يا عمى النزام باي ما طلعيتش ما انت بقيت الأرض طلعت اهيه لكن لو قال له هديك ربع الأرض ربع الزرعة طلت الزرعة خلاص يبقى الزرع ايه ها كله طلع بقى طن نص طن ميت كيلو خلاص هو له ايه ها الربع انتوا الاتنين مع بقى أنتو الاثنين مع بعض لكن هو يأخذ الأرض كلها والتاني يقول لك الحتة اللي أنا يقول لك على ما تلعج أعملين إيه فيحصل منازع فيحصل غرف يبقى خلاصة الكلم إن دي صورة فيها صورة محرمة فيها صورة جائزة الصورة الجائزة أن يؤجر منه الأرض بشيء منها مشاع كلمة مشاع يعني إيه عام للكل خلاص هذا جائز من محسول كل هذا جائز يقول له التاريكي عام من تعالى زراع من الأرض كلك الرجل. ليك التلت خلاص ما بيش مشكلة لها بأسة بذلك خلاص أما يقول له هدك الجزء اللي وراء حتة اللي وراء ديه عم اللي قريب ما ناضي يا ديه ديه دي دي وصيبك انت طيب ما نصيب الجزء ما نطلعشه واضح يبقى الجزء التاني ديه هو ديه المخابرة هو ديه المحاقلة الماله عنها في الشرع خلاص يبقى الشرع ديه في شيء ووسع في صورة يبقى ايه عن المزابنه المزابنه ديت اللي بيعد طبر بالتمر على رؤوس النخيل والأمر الثاني نهى عن ايه عن المحاقله عن المحاقله ونهى عن الايه عن زي المزابنه ولكن بايه في الزروع اللي في الحبوب في أما المخابرة فهي أن يؤجرهم ربع الأرض او نحو ذلك إذا كان يخصص مكان بعينه أما إذا كان جزءا مشاعم فالأصل أنه جائز ربنا يا شيخ التمر على الناخ هل يجب أن يكون أصنعي تفعته حتى لو لم يتم هذا يجيب بعد ذلك في نوع من البيوع المستثنى اسمه بيع العراية وفي حاجة اسمها بيع السلام خلاص كده دي دابس ومستثنى من الأصل الأصل بما لكن لحاجة الناس إلى بعض أنواع البيوع سيبيع السلام كده الجماعة بتعرفكها والجماعة دولة بشتروا الحاجات ببيع السلام بس له شروط طبعا يعني الشرع لما أباحه وأضع له شروط خلاص ففي حاجة اسمها مستثنى من القائد زي ما هيجي الوقتها لتكلم عن بيع ما لا تملك الأصل هو تحريم بيع ما لا تملك لكن الجماعة النجالين الجماعة الصناعية بيحتاجوا فلوس عشان يبدأوا يصنعوا فلو انت عطط له هل لسه ما جابش الخشب فهل بيدخل في بيع ملاملك؟ لا دي مستثنى ببيع اسمه ببيع ايه؟ لا ماشي؟ يبقى في حاجة اسمها لبيع المستثنى على خلاف الأصل يبقى أنت تبقى عارف الأصل لكن في حاجات خلاف الأصل آه فيه بس مقيدة بس ايه؟ مقيد إذا ما سأتناه خمس النهي عن بيع السنين وهو ما يسمى في الشرع بالمعامله بال طبعا يعني مش النار ممكن بنسمع على قص جديده وليها شكلها غريب شويه لكن زي ما قلت ان الغريبه في الامر دي ان احنا ما بنقراش الابواب ما بنسمعش اصلا عن الابواب دي واضح فهي المسألة عايزة صبر وفي نفس الوقت حتى لو ما فهمتش بعض المسائل ما يهمش يعني في بعض البيوع مندي مش موجودة عندنا مش مش, مش, مش مشهورة عندنا فأنا برضو عايز برضو لو حد حضر النهاردة معنا الأول مرة ما يستفتلش الموضوع يعني لا ده الأبواب اللي جاء كلها بعد كده أبواب جميلة وممتعة النهاردة بس الأنفاظ اللي انكلكع شوية بس إيه يعني إيه لأنها مش موجودة مش مش موجودة عندنا لكنها موجودة في بعض ديه ها الام نهى عن بيع السنين أو عن المعاومة هنا ذكر بقى الحديثة الكبيرة عن جابر بن عبد الله قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة كلمنا عن المحاقلة قبل كده السورة الجائزة والسورة المحرمة والمزابلة كلمنا عن المزابلة والمعاومة هي ذي اللي نتكلم عن الوقت والمخابرة كلمنا عنها برضه وعن الثنيا الشيء المستثمر ورخص في العرايا والمقصود ببيع المعاومة إيه بيع المعاومة باء اللي هو بيع السنين بأن يشتري طن الشجر لمدة عامين أو ثلاثة أو أكثر فهذا لا يجوز لأنه غرر وغير مقدور على تسليم يقول له لأشتري لا منك النخل اللي يطلع من النخل ديه ثلاث سنين خد يا عم الفلوس اهي طب انت ظامن يطلع سنه لما تشتري سنتين لما يطلع ثلاث سنين فده اسمه بيع المعاومه من الاعوام من السنين فهذا لا يجوز وهيجي لنا نوع برضه اسمه بيع حبل الحبل حبل الحب يعني يقول له انا هبيع بنت اللي في بتاعتك يا سلام بنت اللي بطنها هذا بيع طبعا بيع غرب جهال هذا غرب قال ابن المنزل وأجمعه على أن بيع الثمار سنين لا يجوز بيع الثمار سنين, إيه؟ بيع إيه؟ سنين إيه؟ لا يجوز لكن لو اشترى منه صمرة عاما وَكَانَتْ بِكَيْبٍ مَعْلُومٍ وَوَزْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ باسمه بعيد إيه باه؟ يقول له عم من هي اشتري منك طن طماطم بكام؟ يقول له مثلاً بكاس يقول له خذ يا عم قادي تمن الطن الطماطم وأول من الأرض ان شاء الله اتطلع يقول له خرص ان شاء الله أربع شهور كده ويجيب لك طن الطماطم الرجل له عنك دوح كم مش شرط بيجيب فدان بعين او من حته بعيد لا هو مطلوب منه كام طن بس هيجي كده بعد اربع شهور يقول لي يعني فض لنا الطماطم وقت كذا دي من باب الرحمه بالناس الرحمه مين الرحمه بالفلاح ان هو بياخد فلوسه ويمشي اموره والرفق بالبائع ان بيشتري رخيص بيشتري ايه رخيص فدي بينتفع وده بينتفع دي بيع مستثنى بس بشرط ايه كيل معلوم أو وزن معلوم ودفع المال كاملا في مجلس العقد خلاص ويدا للجماعة الفكهلية تجار الكبار اللي أنا في شذبين بيعملوه واخد بالك يوم راح كده الواحد بتاع بطيخ يقول له عمّا أنا اشتري البطيخ بتاع الأرض السلين بكاسم يقول له خلاص عمّا شغور بطمعك كده يقول له أنا اشتري منك الجنينة بتاعت المنجة بكاسم الجنينة بتاعت الموز بتابعك خلاص يا عاما أشتري منك بكذا أنا أريد مثلا طن موسي نوعه كذا خلاص يزبطهولي يزبطه النوع وكلامه ويحدد الأجاب يقول له خلاص بعد 4 عشرة السلم منه طن الموسي فده اسمه بيع السلم أو بيع السلف وده اللي اللي يرخص فيه صلى الله عليه وسلم بس بشرط من أسلف أو من أسلم فليسلب في كين معلوم أو وزن معلوم إلى أجل, إيه؟ إلى أجل معلوم سيكونش أشيك في <تصفيق> وزن معلومه ويقوله مثلاً اللي يطلع من الأرض بفاعنا لا، دي جهال، اللي يطلع من الأرض يطلع مطلعش منها حاجة لا، لابد يحدد كده إذا قاله اللي يطلع من الأرض يبقى دي جهالي بقى ده خرام، لا يا جوسي لكن قاله أنا ليت نم طن طباط طن موس ويبقى معروف ان الارض بتطلع حوالي طن طن شواء كمان بس هو ملزم بإيه؟ بطن خلاص بيأخذ تمن الطن وهو ملزم يجيب له الطن ممكن يجيب له الطن من ارض ثاني افرض ارضه مطلعتش الارض بتاعته مطلعتش حاجة هو ملزم بقى محمد مش من الارض ده ايه هو بقول له العيس طن موس وهو ده راجل فلاح راجل تاجر يقول له خلاص يعم يجيب لك الطن موس واضح يبقى ده اسمه بيع الايه بيع الثنيا وده هيجي لنا بالتفصيل يعني برضه اديك الكلام ده احنا دلوقتي بنعمل يا اخواننا تفتيح مواضيع تفتيح ما يجي بقى الباب بالتفصيل وشروطه وصوره والممنوع فيه والكلام ده قال النهي عن بيع الثنيا والثنيا من الاستثناء وهو بمعنى الاستثناء في البيع طيب الاستثناء في البيع على قسمين الأول استثناء الغير محدد يبقى في جهال على طريق كأن يقول له بعتك هذه الأتجاب أو بعتك هذه الثياب إلا بعضها فلا يصف البيع لجهالة المستثم بقولنا أنا بيع لك الهدود كلها إلا شوية منه إلا إيه؟ شوية منه إيه شوية دول يعني؟ هتنقى منهم إيه يعني خلاص يبقى دي اسمه إيه استثناء محدد او غير محدد يبقى غير محدد غير معلوم يبقى دي غرر يبقى يحصل تنازع <تصفيق> لما يجي بقى يستثنه وخلاص بقى له شوية ده همت بقى يلقض منه يقول له طب تلقض ايه لا اخد التانين ده وقال له انا اخد ده وقال شكل مع بعض يبقى فيه تنازع فيه خصامه يحصل طيب النوع الثاني بقى استثناء محدد كأن يقول له بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة يبقى دي إيه؟ قيده أو بعتك عمارة إلا الشقة في الضور الثالث على الوجه يبقى حدده الشقة وحدده مكانها فلاص؟ لكن يقول له إيه؟ بعتك العمارة إلا شقة الشقة هنا يعني في ذلك للبر ولا للجوء واخد بالك يبقى غير محدد يبقى إذا حدت لمس ولذلك قالك إذا قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو بعتك هذه الثياب إلا هذا الثوب وحدده فهذا جائز لعدم الجهاد وكذلك أيضا في عصرنا الحديث أن يقول دي, دي, دي ما مش موجود عندكم عايز اكتبها اكتبها يقول بعتك عمارة إلا شقة في الدور الثاني في كذا يحدد له الشقة أو يقول له بعتك الشقة إلا المفروشات التي فيها شأفا مثلا سيرير وفتاعه الكلام يقول له بعتك الشقة دون المفروشات يبقى استثنا هنا شيء معلوم ولا مجهول معلوم استسنا شيء معلوم إذا شيء معلوم يبقى البيع ايه جائذ اذا شيء مجهول ها يبقى البيع غير جائز قال النهي عن بيع حبل الحبل النهي عن بيع حبل الحبل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية فكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها واضح يعني يبيع ابن ابن الناقه وحبالك دي بيسموه بيع حبل الايه حبل الحبل. قال ابن المنذر واجمعوا على فساد بيع حبل الحبل وما في بطن الناقه وبيع المجري وهو بيع ما في بطون الانثى لان غير معلوم يقول له اللي هبيع لك اللي في بطن الناقه بتاعتي طب انت عارف ان في بطني جس وكول في بطني تو واضح جس ما تكونش هتولد ده دي ده دي ممنوع ما بالك بقى لك ايه هبيع اللي في بطن الولده بتاعه البقره بتاعتي لما تلد هذا البقاولى منهي عنه لان غرر لانه غرر ومجهول ايه قول ابن مصر قال ابن المنزل وأجمع على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناق يقول له أبيعنا في بطن الناق وعن بيع المجر بيع المجر عند العرب معناه بيع ما في بطون الإنان المجر ولا المجر؟ المجر المجر ميم جيم را زي نوع بيع حبل الحبلة دوت برضو النهي عن بيع المضامين والملاقيح وده يدخل في بيع حبل الحبل دي ما منوع قال ابن المنزل وأجمعه على تحرين بيع المضامين والملاحيق الملاقيح أجل الملاقيح الملاقيح ومعنى المضامين أي ما في أصلاب العجول ومعنى الملاقيح أي ما في بطون الأنعام من الأجنة فكانوا يبيعون الجنين في بطن أمه وما يضربه الفحل في عامه ودي صبق قبل كده فأسألت النهي عن, إيه؟ عن عسب الفحل أو عن عسيب الفحل أي يبيعون ما ينزو به الذكر على الأنثى أو الإناس خلال العام وهو بيع فيه جهالة وغرار لأن الأنثى ديت اللي لقحت قد وقد لا تلد قد تلد توأبا وقد تلد فلما يقول له سأشتري منك كل الأجنة التي كانت في ضربة الفحل الأخير مثلاً. فهذا بيعن بعض الأعراب كل هذا من الجنين لابد أن يحدد له الإيه؟ الـ الـ يكون الجنين ولد ثم بعد ذلك إيه؟ يؤقد عليه الشعب فبالك في المبتاج ونقض بعض النماذج من فتاوى البيوع لشيخنا الشيخ الصد العدوي محمد الله تعالى عشان نتبقى طبعاً عن الأسامة يعني, يعني فعبال ما تذكروا ذبكوا اسبعين إن شاء الله تطورها مع بعض فنقض بقى يعني حاجات من الحاجات اللي هي الفتاوى التي تعرض على شيخنا الشيخ الصد العدوي في هذا البيت بعض المسائل منها ما مر علينا ومنها ما سائل فمنها من المسائل الزكرمان وهذا بيع الذهب القديم وشراء الذهب الجديد مع دفع الفرق هذا النوع من البيوع لا يجوز وهو من الربط والصحيح هو أن يبيع الثمن الذهب القديم ويقبض ثمنه ثم تشتري ما شاءت وقد ناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالزهب إلا نسلاً بنسل يداً بيد وهذا الحديث في الصحيحية وطبعاً هاتينا بالتفصيل دي خلاصة الكلام في مسألة إيه؟ الزهب بالزهب ما حكم بيع كروت الشحن أو ما يسمى بالشحن على الهوى أو على الطائر ويدخل فيه برضو خدمة سلفني شكراً حكم هذه قال الشيخ حفظه الله أرى أنه لا بأس بذلك وهذا الذي أخطاروه في هذه المسألة طبعا في علماء منعوا ذلك لكن الصحيح هو أن هذه جائزة لأنه بيع خدمة وليس بيع مال بإيه بمال مش بيع مال بإيه بمال ببيع خدمة ببيع خدمة دقائق بديك دقائق بديك رسائق تتكلم بها أو تبعتها واضح فهذا ليس بيع مال بمال وإنما بيع, بيع خدمة بمال حكم بيع العملة بالأجل رجل يعني مثلا بيبادل مع, ش... مع صرافة أو مع أي جهة دولار أو ريال أو أي عملة فأعطاه جزءا من المبلغ لعدم توفر الباقي وآخذ منه الماء وقال له سأتيك بالباقي غدا أو بالليل كانت المعاملة ضده قال له خلاص أن أجيب لبيتي الفلوس بالليل فقال الشيخ هذا الصليح حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة الفضة إلى الحديث إلا مثلا بمث يدا بإيه يدا بإيه فإذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بايه يدين سلم واستد سلموا ايه لكن قول له مثلا الايه انا عايز ريال سعودي بس عايز 1000 ريال سعودي بكام يا عم بكذا مثلا اعتبر مثلا الايه ب 5 جنيه ولا بكام دلوقتي اعتبر تضرب قول ب 5 على ما اعرفش يعني قول ب فهو محتاج 1000 يبقى بكام خمس خمس ايه 5000 خلاص قال له خلاص هات ال 5000 المصري خد خشيت ريال اهوت وان شاء الله بالليل هوفضك الخشاي الثانيه هذا حرام يا بنتي او العكس قال له خد ال 1000 ريال اهم الثاني قال له طب معيش الوقت غير 3000 جنيه قال له خلاص يبقى هات ال2000 بالليل هذا لا جوش لو فلوسك كلها لا يبقى الثاني برضه يبقي كله لغايه ما يستلم منه بالليل ما ياخدهاش لا ما ياخدهاش لان كله متسلم بس مع تاجيل الثمن مع تاجيل س... سواء جزء من الثمن او كل الايه كل الثمن يبقى في بيع العملة يدخل في بيع الدهب بالدهب ونفضة ونفضة إلى آخر ممكن يتفق يعني معك على الثمن و... الاتفاق ماشي لكن الاتفاق غير ملزن يعني يجيلوا بالليل يقولوا لا أصلاً ليه مش السعر زاد ما قلوش لا إحنا متفقين وإحنا دي اسمها مساومة كلام اللي انت قلتو دي كلام لكن مش ايه مش بيع مش انضاء بيع ليس انضاء بيع لأنك لو انضطل بيع انت بيع تمنى تملك واضح بعت ايه ما هتدخل في البيوع التاليه لو بي. كتب بيع العربون لا كتابا ما انت ما ابرمتش البيع ما انت كده ابرمت البيع يشترط التقابض والا وقعت في محرم يبقى ده ربه هيكتب عليكم 500 جنيه ليه 500 هو قال في أي سلعه اخرى جائز بيشتري محمول بيشتري عربية بيشتري حاجة لكن احنا نتكلم عن بيع دهب او بيع إيه؟ عملة مفيش حاجة اسمها يكتب عليه شيك يقول لك خمش مهتوب بالله من غير ما يكتب او كتب هذا حرام لا. جمس بيع العربون بيع العربون العربون اللي واحد يدفع عربون حاجة يعني بيشتري حاجة ويدفع عربون عند محل ملابس ولكن الحال ضعيف بعض الشيء الحال واقف قالوا الحمد لله على كل حال فهل يجزي أن أخذ عربونا من الزبون إذا طلب مني ثوبا معينا وهو غير موجود عندي الآن طلب مني مثلا وحد عنده محل ملابس مثلا طلب منه بروفر أو, أو, أو مثلا جاكت ومعندوش جاكت الواتف فهل يجوز هذا أن أخذ من الزبون عربون وآتيه به غدا أو بعد غدا قال له مثلا سفر من صورة بعد يومين وهو أجيب لك الإيه؟ أجيب لك الجائز إن شاء الله ونجاة فهل جائز أم لا؟ قال الشيخ أما بيع العربون فلم يفجد فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في معامد لا حظرا ولا إباحة طبعا ورد في حديث الحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن بيع العربان أو العربون العربان أو الايه او العربون البيع العربون ده كان الاول مثلا واحد بيشتري محمول او اي سلعه اي سلعه مع اي سلعه فبتدفع مثلا 100 جنيه مقدم او عربون يقول له خد ال 100 جنيه فإذا ده عربون لغايه بها اذا اتى بها اكمل السعر على هذه المحن. يبقى كانت بألف هو دفع كام 100 يبقى لسه كام يستلم المحمول ويديله ال فإذا لم يأتي به أو الثاني مرداش ياخده اللي هو صاحب السيء قال له يا عمه خلاص أنا مش عايز المحمول فيقوم إيه؟ الباية يوم عمل ما يدلوش المية يوم عمل إيه؟ واخد إيه؟ واخد إيه؟ المية واخد إيه؟ المية جنيه له لا المية جنيه إيه؟ العربو وقال له إننا تكلفته وروح تجبت لك المحمول وعملته وسويته وجلبته ففي ورد نهي عن هذا البيع النهي دي بقى بعض نواح السنة وبعضهم إيه؟ ها؟ ضعف الشيخ مصطفى قال لك الحديث لا يلتفت إليه لأن الحديث فيه ضعف عند الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان أو العربان والعربون وعلى ذلك فإنه يجوز لك أن تأخذ العربون من هذا المشترك ولكن خلي بالك من المسألة دي ولكن لا يجوز لك أن تعقد معه البيع إلا إذا تملكت أنت سلعة تملكاً كاملاً ونقلتها إلى محلك وخيرته بعد ذلك فهذه القيود هي التي تضبط هذه المسألة أما إذا كان بغير القيود فلا يجبس واضحة ما مش واضحة يبقى أنت بتاخذ منه الوقت 100 جنيه أو الـ 500 جنيه بتربط كلام لكن مش إلزان يعني افرض هو مثلا قال لك بالليل خلاص يا عم الله نصرفت نظر ليه يا عم وانا خلاص خدت منك العربون ومش عايز يقول كده لا دي اسمه ايه, إيه, إيه؟ انت بتتكلم تاخد وتدي معاه لكن غير ملزم مش في البيع تقول له خلاص البيع كذا بكذا وهجيب لك والكلام ده كله ليه بقى عشان اللي احنا في الايام دي ان يجي واحد يقول لك ايه اصلي واخد مش عارف ايه طيب يجي البياع يشتريها يجيبها غاليه يقول له يا عم انا والله ما البيع احنا هنغيرها لان لا يقول لا انا ملتفقه معاك وعاطيك عربون طب دلوقتي لو كانت الزياده مثلا 5 جنيه ولا جنيه كان زاد قلت 100 جنيه و1000 جنيه اشيلهم مني يبقى الشرع قال لك خلاص ما تلمش الثقه غير ايه ها غير سعيد طب والله عايز تاخد عربون يبقى عندك مفيش مشكله بس بشرط ان غير ايه ها غير يبقى العيد الفتوى دي ثاني مره ثانيه الشيخ بيقول ينفع تاخد عربون, عربون قال لك ينفع عربون بس بشرط واحد انك لا تعقد البيع ما يتمش البيع خلاص كلام نهائي هتقول لي ليه؟ أقول لك لأنك بيعت مالة تملك تلك الوقت بتقول له الجاكت بخمسمائة جنيه أو سبعمائة جنيه طب انت هتتملك الجاكت؟ هتتملكه؟ لا فانت لو بيعته له خط عربوني بقى انت كده ايه؟ بيعت مالة تملك زي بعض الناس ما بيعت كده أم اتفى مع الزبون واخد منه الفلوس وقول له ايه بقى روح له فلان أنا خلاص كلمته في التنماء روح خدها ايه؟ من عند؟ هذا لا لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حتى يحوزها التجار إلى, إلي رحالة مش شرط إلى رحالة يجيبها لك عندك الدكان لابد يجيبها الدكان لا مش شرط ممكن أنت تبعث واحد معه أو تروح أنت معه تنقل السلعة من المحل اللي أنت شاري منه الايه ها؟ اللي قدام المحل الرصيش اللي قدام المحل بالشرطة ترجع توده الدكان عندك تاني لكن المهم تستحوذ على, على السلعة استحواذ ايه؟ يبقى قال الشيخ يجوز, يجوز لك أن تأخذ هذا العربون ولكن لا يجوز أن تعقد معه البيع إلا إذا تملكت السلعة إيه ها؟ تملكا كاملا وقمت بنقلها إلى محلك طبعا من محلك اللي هو دكانك لا بعض العلماء قال لك لو أنه أخرجها من المخزن إلى أمام المخزن في رصيف فقد تم الاستحواذ عنه خلاص طالما طلعت من المخازن يبقى أصبحت إيه؟ ملكة لو حصل لها حاجة أنت المجزم بها وخيرته بعد ذلك فهذه القيود هي التي تطبق بها هذه المعاملة أما إذا غير ذلك فهو لا يترس ليه يعني بعض يخش بالعطار أشياء يهي يخش بالعطار أشياء يعني يعني يخش بالعطار أرض والدتبع على البول لا الوقت دي بالنسبة يهي منزلها كامل على بوليس حوضه كانت ارض وبندله على الموضوع في ناس ماشي طب انا البائع وخلاص واستلمت هناك الارض بتاعتك انا ملكها ففي شيء مشكله في يعني ما خدتش فلوس الارض كلها مش شرط اتاخد فلوس الارض كلها بس سم البيع انت دلوقتي تشتري من حته ارض الارض دي 100000 خلاص خد 10000 اهو خلاص يا عم الارض بتاعتك واكتب ورق من كراس في شيء مشكله في كده لان ده خلاص ملكي في لا حته بارك لي دي اسم وعد اسم وعد واخبرك فاذا اخلف الوعد فهو اخرث فذابه طب يجوز التصرف وخد بالك ويدخل بقى في الاس في مساله ايه ان هي متعينات خلاص استأجرتها وودعها لك وشهد على ذلك شهود او كترص بقت ملك لكن افرضوا قال لك خلاص يا عم ايه هيبارك لك فيها وبعد كده واحد جاي يضحك عليه وهو هذا اخلف الوعد وهو اسل في إخلال بوعده وقائم لأنه باع على بيعه أخيه هو ترك الزبون الأول أخد إيه ثاني ونكل الوعد إيه نعم هو ده هو ده في بقى التصرف فيها أنا ممكن أبيع أنت هتحط صرف إزاي ولكن أنت هو قال خلاص يا عم بتاعتك ماشي وأنت رحت تبيعها الباع شدحت انت ما تملكهاش انت اصلا ما هو اصلا ما ملكهاش لانه عرفا الارض لا تملك بالبرق لا لابد طالما بقت خلاص اكتب الورق انقلها بقى الكلام خلاص انقلها يبقى خلاص دفعت انت عرفون دفعت نصها دفعت كلها خلاص اكتبها لا جدا لو رحت تبيعها انت لحد ايه يشتري منك لا لان في حوزه الملك اصلا حوزه الملك او يراح يا شيخ بيبيع بيع كده ويبقى له مدخل لا ازاي مع البيع عرفا ما ينفعش عرفا بيضاي أعمال على المشاهد في بعض المسائل الأخرى بيع للصورات اللي مكتوب عليها من نوع على الكلام ده دي ممكن لتدرسها في الدرس القادم إن شاء الله دي بعض الفتاوى المتعلقة بهذا الأمر نختم بمسألة وإن كان يعني في بعض الناس سأل في المسألة إن واحد يكون عليه المبلغ يعني واحد اشترى سلعة بالتقصير ويسدد الثمن شهرياً ثم توفر معه مبلغاً من المال فأراد أن يدفع الثمن كاملاً فذهب لصاحب السلعة وقال له أعطيك كثيراً يعني مثلا واحد شرى حاجة بعشر تلاف جيلي بيسدد فإتوفر معه خمس تلاف جنيه ولا ست جنيه ففي الحالة دي يتجي قال له لو سيحت نعيز إيه بدلا من قصت كل شهر خذي عمي ست تلاف جنيه واسيب لي ثلاث تلاف أو سيب لي ألفين فعل هذه المسألة جائزة عنها قال الشيخ هذه المسألة هي التي تسمى عند بعض العلماء ضع وتعجد ضع وتعجد نزل من السعر وخذ الفلوس كاش أي أيها البائع ضع شيئا من المال الذي لك وتعجل أنت أيها المشتري بالسدادة الدين وهذه المسألة وإن كانت فيها نزاع بين العلماء ولكنها عندي جائزة الشيخ يقول بأن هذه المسألة جائزة لأن فيها تخفف عكس أن واحد يزود في القصط خلي بالك المسألة دي التزود في القصط ربع يعني مثلا بتوع الأدوات المنزلية واحدة ستة آية واخدة منه أدوات كهربائية قريت له هجيب لك خمس سلاف من النقوط وأما أصدت له الباقي فجدت لين من النقوط النقوط ما كمل شي غير ألفين جني بس يبقى بيئة كم ثلاثة من المؤدد ما دفعتوش فيقوم صاحب اللي قد يقول لي ايه يقول لي اخر ايوم واخد الالفين جنيه ويقوم يدخل الثلاث تلاف تبع لقصات بس مش كم مش ثلاثة زي ما هم لا يزودهم لا لا يجوز لكن لو دخلهم زي ما هم ثلاث تلاف في القص مفيش مشكلة لكن اذا زاد عليهم فذا حرام لكن المسألة اللي معاني هنا مسألة ايه ان زاني بقول لك كده هو بيدفع كل شهر قص فجيه عايز يخلص وعيز يدفع كاش فهو عليه 8000 جنيه لس فقال له يا عمنا هجيب لك خمسة كاش واسيب لك ثلاثة فقال ما خلاص لا مشكلة هاتي عمي الخمسة وخلاص أسقطت عنك الثلاثة ديس ما أضعه إيه وتعجف استدل الشيخ حفظه الله بحديث أن كعب الجمال التقاضى ابن أبي حضرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف عجراته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع دينك هذا وأومى إليه أي شط يعني أبي بن كعب, كعب بن أقصد كان له فلوس عن هذا الرجل فاختلفوا مع بعض جدا فالنفس السلام قال له يا كعب أنزل من مالك أو خفض من دينك قدر الشطري قال قد فعلت يا رسول الله قال فقم فقده قال الرجل فقم إيه فقم فقده فدى دليل على جواز مسألة ضعوة ضعوة اكتفى بأذى القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا لكم بما قلنا وبما سمعنا سبحانه الله محمد تشهدون لله إلا أنا. استغفرك أتونيك والسلام عليكم ورحمة الله الله i uh -huh.